بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم من قبل أن وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونْ يُؤْخِرْ لَكُمْ من ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ الله إذا جاء فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم واستعشوا واستكبروا استكبارا ثم فاني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم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 ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم وَقَدْ يَظْلُو كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ مُغْرِقُ فَوَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ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 ولما دخل بيته مؤمناً ولي والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا